العيد يوم بتو العيد ينبت أحلام ويحملها مع الصباحة نورا من عطياهه ينمق الحب في أباه مفاتنه وينظم الشوق وردا من فناياه وينتقي من جمال الوصل أروعه ويرتدي من اسيل وجدي احلاه اني احبك والأعياد شاهدة وكل عيد بنار الحب تياه اني احبك هذا الحب يلهمني قرب لقربك عيدي يشهد الله دعنا نسير وذي الأحلام ترقبنا ستشرق الشمس من ليل سهرناه دعنا نسير فوجه العيد منبلد انظر إلي فقد نادتك كعينه له البراءة ذابت في شقاوتها طفل أتاك وفيك فيه حلواه أطلق له طفلك الماخرؤم شرحا من ذا يقاطب والأطفال مرآه أحلى المعاني التي لل عيد فرحته وأنت يا صاحبي للعيد معناه، أنت يا صاحبي.